أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ نَبِيِّنَ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ لا يَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُم فِيهَا سُبُلًا وَجَعَلَ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ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 وَتَقُولُ سُبْحَانَ الذي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَظْفَاكُم بِالْبَنِينَ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 إنهم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا وعثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا إِلَّا قَالَ مُثَْفُهَا إِا وَجَدَنَ أَبَ أَناَا عَلَ أَُّ وَإِنا عَلَ أَفَرِهِم مُقتَدُون قَالَ أَولَ جِتُكُمْ بِأَهدَ مَِّا وَجَدَن جُمِعَ عَلَيْهِ آبَاؤُكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ فَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ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 بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وَقالوا لَل نُزّلَ هذا القُرآن عَ رَجُل مِنَ القَريَةَنِ عظم أَهُم يَقَسمُونَ رَرحْمَةَ رَبِّك نَحْنُ قَسمَمنا بَينَهُم م عيشَتَهُم فيِي الحياتةِ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيَةً وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً واحده لجعلنا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا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 وَلَيَنْفَعَنَّكُمْ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَمْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإَِّا نَفهَبََّ بِكَ فَإِا مِنهُم مُم تَقِمُون أَوْ نُرِييَكََّذِي وَعدَنَاهُ فَإَِّ عَلَيهِم مُ قتَدِرُون فَسْتَمْسك بالِالَّذِي أُحِييَ إلَكَ إِن عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَاسْأَلْ مَن أُرْسِلَ مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ وَلا قَدَأَ الرّسَ لََِّا مُسَابِآياتتِنَ إِلَ فِ الرَّعوونَ وَمَلَائِه فَقَالَ إِنّ رَسُولُ رَبِّ الْعَالمِين فَلَمَّ جَ أَهُم بِآياتاتِنَ إِذَاهُم مِنهَا يَبْحَكُون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 أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينٌ فَلَوْ لَا أُلْقِي عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ, أو جاء مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ وَلَمَّا ضُرِبَ بْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّون وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوْ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ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 ولمّا جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعضا الذي تختلفون فيه فاتقوا الله واطيعون إن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 هل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته وهم لا يشعرون الا خلاء يوم اذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين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 يُطافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهيهِ الْأَنْفُسُ وَفِيهَا مَا تَشْتَهيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ فِيهَا خَالِدُونَ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 فَإِنَّهُمْ مُبَرَّمُونَ أَم يَحْسَبُونَ أَنَّا لا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ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 وَقِيلَ لَهُ يَا رَبِّ إِنَّهَا أُلاَئِقَاؤُمُ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلاَمٌ فَسَوْفَ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 أمين حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين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 يَوْومَ نَ بَطِش الْ البطُشَةَ للكُبَر إِ مُ تَقِمون وَلَ قَدفَةَ قَبَلَهُم قَوْمَ ف الرعونَ وَجهُم رَسُول كَرم أَْ أَدُّ إلَ يَعبَادَ اللهَّهِ لَكُمْ رَسُولٌ أَمين. وَأَلَّا لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه جَرِيمُونَ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلاً إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنُودٌ مُغْرَقُونَ كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزَرْعٍ وَمَقَامٍ كريم وَنِعْمَتُكَ كَانُوا فِيهَا فَكِهِينَ كَفَالِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ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 إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقاتُهُمْ أَجْمَعِينَ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ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 يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمينين لا يَذُوقُونَ فيها المَوْتَ إِلَّا المَوْتَةَ الأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الجَحِيمِ فَضْلًا مِن رَّبِّكَ فَضْلًا مِن رَّبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الفَوْزُ العَظِيمُ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بلسانك لعلهم فارتقب إنهم مرتقبون